بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله لهذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة وهي لقاءات تتحدث عن الهدى النبوي في كثير من تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام نقتدي به وهو القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم وما أحرانا حقيقة أن نكون مقتدين به عليه الصلاة والسلام وأن ننظر إلى سيرته الحسنة قولية كانت أو فعلية ثم نطبقها في حياتنا وبعد ذلك سنرى بإذن الله تعالى نتائج جميلة ليس أقلها أن نكون بإذن الله تعالى صحبته ورفقته في جنات النعيم بإذنه جل وعلا مصابيح السنة ضيفها الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم ورحبوا به في بداية اللقاء حياكم أهلا الله حياةكم أهلا وسهلك الله مشاهدي ومشاهدات موضوع الحلقة ستعلمه بعد أن أقول لك يعني موقفا حصل لي وأنا قادم إلى تصوير هذه الحلقة عند الإشارة القريبة من هذا المكان الذي نسجل فيه حصلت كثير من المشادات والمشاحنات عندما تأخر أحدهم في السير عندما أضاءت الإشارة باللون الأخضر فتسمع أصوات المنبهات وتسمع يعني أحيانا بعض أصوات البشر في النقمة على هذا الذي تأخر و شديد على هذا الرجل تذكرت مباشرة حديثنا في هذه الحلقة وهو عن كظم الغيظ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا والذي الذي نهتدي بهدي عليه الصلاة والسلام في كظمه لغيظه ونحن في زمن لا شك شيخ عمر للأسف كثرت فيه المزعجات و المؤثرات التي تجعلنا فعلا نقع في الغيظ قدموا بداية ثم نتحدث عن كظم الغيظ الحمد لله و صلى الله وسلم على عبده ورسوله رسوله مصطفى نبينا و إمامنا محمد وعلى على آله و صحبه بعد الموقف الذي تفضلت به هو أتوقع أنه نموذج مثل ما أشرت في الأخير في مقدمتك الجميلة على أن المستفزات صحة العبارة في عصرنا كثيرة جدا يعني الوقوف عند الإشارة وكون السيارة توقفت أو الرجل السائق ما تقدم كذا وأنت مستعجل أمامك رحلة أمامك تصوير أمامك كذا أمامك يعني موعد في المستشفى <تصفيق> هذا الشك أنه مما يغير يعني ثمت وسائل أخرى يعني حالا قد تأتيك رسالة جوال طائشة نعم. وقد ابتلين بهذا أنا وأنت والثاني والثالث قد تأتيك رسالة تستفزك وانشئتها أن يعني يعني قد تضاق على محق الاختبار هل أنت ممن يقضم الغير هل أنت حليم هل أنت ممن يستفز فعلاً أم لا؟ في صفحات التواصل الاجتماعي أصبحت أيضاً فرصة الاستفزاز هينا. بشكل أكثر وهذا موجود في التويتر، في الفيسبوك وغيرها من الوسائل أصبحت قد تسمع من يعني يسبوك أو يشتمك أو يتهمك أحياناً بأشياء معينة يعني صارت فرص مثل ما تفضلت الاستفزاز كثير جداً فحق علينا ونحن يعني نبتلى بمثل هذه الأشياء. أن نتلمس الهدي النبوي في التعامل مع المستفزات، جميل مع الناس الذين يغيظوننا أحيانا عن قصد وأحيانا عن غير قصد دعنا جميل. ننتقل أنا و إياك إلى هذا المشهد الذي حدث به أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في رجل جاء بجفاء البادية وقد قد رأى من الغنائم عنده عليه الصلاة والسلام ما رأى أن له فيه حقاً وهو كذلك هو من جملة يعني مصروفات بيت المال فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في طريقه وقد لبس عباءته عليه الصلاة والسلام وهي الرداء الذي يلبسه فما كان منه إلا أن جذبه جذبة شديدة يقول أنس لاحظ فرأيت أثر الجذبة في صفحة عنق عليه الصلاة والسلام كأن الرداء فيه حاشية والحاشية هذه لها يعني من شدة الجذبه أو الجبذة أثرت في صفحة عونيق عليه الصلاة والسلام ماذا تتوقع ردة الفعل النبوي حينما حصل هذا الموقف لم يكن موقفا فعليا بل صاحبه كلام يستفز حقا يا محمد أعطني من مالك أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك يعني استفزاز قولي وفعلي يلتفت هذا, هذا, هذا الموقف ردة فعله كانت ابتسامة منه صلى الله عليه وسلم ثم يأمر له بعطاء صدق ربي وإنك لعلى خلق عظيم أذكر مرة وهذه طرفة كنت أتحدث عن هذا الموضوع في أحد المجالس وذكرت هذه القصة فقلت لبعض الحاضرين ما عليش يا يعني لو كان أحدنا في هذا الموقف ماذا سيصنع قال احد كبار السن والله لا اعطيك كف يعني فقلت اذا ما فائده حديثنا عن هذا الموضوع يكون مشاهد لهذه الحلقه نعم ربما نعم ربما هو حي وموجود اسال الله يختمن له بخير كبير سن لكن المقصود ما هو انه لا يصلح ان نجعل افعالنا افعالنا يتحكمها عوايدنا وغرايزنا نعم نحاول انه نهذب وحينما نذكر هذا الموقف اتذكره انا واياك يا ابو اسامه ونتحدث به إلى إخواننا المشاهدين والمشاهدات نتحدث به لنهذب ردات فعلنا نعم نحن بشر من البشر نغضب ونتأثر نحن هكذا فطر الله عز وجل لكن الشأن ما هو الشأن هل نحن فعلا نستحضر في هذه المواقف لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذه المواقف الآن يأتي أحدهم مثلا عند الإشارة في الموقف السابق ويقول هكذا يعني يؤشر بيده هو الآن ينفس عما في نفسه أنا دوري أمان أسكت أو أقول جزاك الله خيرا إن كنت فعلا مخطئ آسف السيارة تعطرت ماذا أصنع ما انتبهت وهكذا لا نقابل ردة الفعل برد أسوأ جاءتني رسائل في الجوال وربما جاءتك وتأتي بعض الأخوة في تويتر في الفيسبوك رسائل حقيقة يعني تحرك الجماد من شدتها وقسوتها لكن لم نجد أحسن من هذه عليه الصلاة والسلام في الاعراض وفي السكوت أو إن أمكن في الدعاء نقابله جزاك الله خيرا غفر الله لي ولك أو أسكت من باب وأعرض عن الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما كظم الغيض يا إخوة يا احبه ثمرته ليست سهلة ثمرته جنة عرضها السماوات والأرض كما قال الله سبحانه وتعالى اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا الموقف النبوي وغيره من المواقف سأنتي إلى بعضها أثرت في من, في من جاء بعده عليه الصلاه والسلام ومنهم أحد ذريته من جهة ابنته فاطمه رضي الله عنها زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب جاءت هجارية من جواريه بإناء فمع العجلة سقط هذا الإناء واذاه أو انكسر فغضب رحمه الله لكنه ابن إمام يهودا، ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب وجدته من هناك فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام فأتاه المجد من أطرافه فقالت له الجارية وقد فقهت شيئا من القرآن يا مولاي أو يا سيدي والكاذب من الغيظ فكظم غيظه فقالت له والعافين عن الناس قال قد عفوت قالت والله يحب المحسنين قال أنت حرة لوجه الله هكذا يصنع القرآن وتصنع السنة بأتباعهما أما أما إن طوعنا كما قال الأخ أعطيك كف كذا ها أرد عليه يعني إن طوعنا مثل ما من طوعنا الأردات الفعل لطبائعنا التي فيها تقصير وفيها نقص فما فائدة ما نتذاكر به صحيح. هنا وتتحول حياتنا إلى مشكلات وردات فعل و... ولم يكن هنا فعلا يعني حقيقة لم يكن هنا تفعيل لأثر الوحي في حياتنا يعني لو كنا ننساق وراء طباعنا يعني ما الفائدة الوحي إنما جاء ليهذب النفوس إنما جاء ليعطر النفوس على, على الطريقة الصحيحة ولذلك وصف عمر بن الله بانه بأنه عند حدود الله تغلي مراجله أحيانا من بعض المواقف لكن يقال له آية يذكر له حديث يتوقف هذا شأن المؤمن لا سلام. هذا شأن مؤمن. الحديث ورد أنت تضبطه شيخ من من كظم غيضا. وهو, وهو قادر. على, أن على أن ألبسه الله تعالى يوم القيامة من حل الجنة أو كما جاء في الحديث. حسنه بعض أهل العلم. أي فيه لكن على كل حال يكفينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه ونقتدي به لنتال الأجر العظيم. لنالأ أجر العظيم و إنك العلاق عظيم لقد كان لكم في رسول الله سوء حسن ولاحظ أخي الكريم لما قال الله من كان يرجو الله اليوم الآخر إذن فيها إشارة إلى أنه لا بد من الدوس على رديء الأخلاق التي أحيانا تدفعنا إلى حضوض أنفسنا أي نعم. في نفوسنا يعني كما قال الله صلى الله عليه إن عرضنا الأمانة على السماوات و والجبال أن ان منها وأشفقنا منها وحمل الانسان انه كان ظلم جهولا ففي كل نفس ظلم وجهل وجهل لا يرفع الظلم الا عدل الشريعه ولا يرفع الجهل الا العلم بالشريعه هذا النقص في الانسان لا يرفعه الا كمال الوحي ونوره والتاسي به عليه الصلاه والسلام في مثل هذه المواقف يعني موقف اخر اشد من هذا لما قسمت الغنائم في احدى الغزوات كما في الصحيحين قسمها عليه الصلاه والسلام وفقا امر الله عز وجل وهذه يعني الرسول لا يقسم ترى من تلقاء نفسه انما بالوحي بعكس الملوك من الانبياء كسليمان وداود فانهم يقسمون ايش على اجتهادهم هم أين. كما قال الله تعالى في شان سليمان هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب بينما الرسول لا حددت له الغنائم والقسائم في في الفيء وعلموا ان ما غنمتم من شيء قسمت فوق الوحي من السماء مم. وهذه كما هذه استطراد هي في الفرق بين النبي الملك وبين النبي الرسول أو غير الملك أن الملك يقسم على ما يريد أمن فمن أو أمسك نعم هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب أما النبي لا تولى الله بقسمة الغنائم تولى الله قسمة الغنائم بنفسه عز وجل فالشاهد جاء رجل شقي وقال كلمة لو قالها هذا الرجل عند غيره من الحكام لقتله هذه قسمه ما اريد بها وجه الله نعوذ بالله فما كان منه عليه الصلاه والسلام لأن يقول ويحك من يعدل إن لم اعدل فقط وانا ياتيني خبر السماء هكذا قال عليه الصلاه والسلام لم يتجاوز هذا الامر والا هو بهذه الكلمه يتهم النبي عليه الصلاه والسلام بالظلم وهو مبرئ من ذلك حاشاه عليه الصلاه والسلام فكظم غيظه عليه الصلاه والسلام وجاءت على اقرب عنقه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فقال دعني اقتله عمر رضي الله عنه قال إن لعله يصلي لعله يصلي او هذه قال خادم وليد نعم لعله يصلي فقال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فيدفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوه بقوله اني لم امر ان ننقب عن قلوب الناس ولا ان اشقق عن صدورهم او كما قال عليه الصلاه والسلام الشاهد ما هو هو كظم الغيب <تصفيق> في قصه الغيره التي سبقت في مجلس ماضي يحصل الغيره بين النساء احيانا, أحيانا تصدر من بعض النساء تصرفات تستفز الرجل لكن لو اسلم الرجل قياده الى غيره النساء لفسدت البيوت هنا ياتي دور الحكمه دور الكظم الغير دور الصبر قد يسمع الرجل من زوجته عبارات هي لا تقصد اذيته بالمعنى الدقيق بقدر ما, هو بقدر ما تكون هذه العبارات عباره عن تنفيس للغير المحتقن في نفسها أحيانا بعض الأبناء يشعر أحدهم بشيء من الظلم أو الحيف أو كذا فيسمع والده ما يكره هنا يأتي دور الوالد <تصفيق> انظر إلى يعقوب عليه السلام كم سمع من أبنائه ما أغاضه حتى إنه في لحظة من اللحظات بلغ الحزن منها أوجه وتولى عنهم وقال وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم سمع منت الله إنك في ظلالك القديم صعب أن يسمعها الأب صعب جدا لكن ما زاد عليه السلام إلا أن قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وهذا النبي الكريم يعقوب عليه السلام ممن قال الله لرسوله فبيهداهم مقتدى فاقتدى بهم عليه السلام. والسلام جاء موقفه في عام الفتح ورؤوس صناديد قريش الذين بق بق بقي منهم من بقي كلهم تحت قدمي، بإمكانه أن يضرب أعناقهم فتتهدهده رؤوسهم أمامه لكنه الحلم لكنه كظم الغير وإلا يا ابا أسامة لو تصورت رجل يخرج من بلده بالقوة صعب جدا يخرج ويقول والله إنك لا أحب بلاد الله وإنك ولولا ان قومك يخرجوني منك ما خرجت الله قرن القتل قتل النفوس بالأخراج من البلدان ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فقرن الله بين هاتين المصيبتين فيخراج الإنسان بلدي قهرا من أنواع العذاب ومع ذلك تدور الزمن تدور عجلة الزمن بعد ثمان سنوات يأتي ورؤوسهم ونواصيهم كلها تحت قدمي علي سوت السلام ومع ذلك يعلم للعالم أجمع اذهبوا فأنتم الطلاقا ويذكر بمن بنبي أمير بالاقتداء به أقول يوسف عليه سوت لا تثريب عليكم اليوم يبشر الله لكم وهو أرحم روح وقبل ذلك في حديثة الأخ شبين أحسنت أحسنت, أحسنت صحيح وال, وال, وال, وال الموقف يعني حار يعني كنت تقول والله عمل فتح ثمان سنوات المسافة لا إنا الله تعالى سمع قومك سمع ما قالت قوم كلك وإن الله أرسل إليك أرسلني إليك لتأمُرني فيم قال لا أستأني أستأني بهم الله لعل الله أن يخز وبالفعل خرج عكرمة بن أبي جهل وخرج خالد بن الوليد وخرج من خرج من كبار الصحابة رضوان الله عليهم وهذه مرتبطة سبحان الله كظم الغيض ببعد النظر بعد النظر والرجاء في حسن العاقبة في حسن العاقبة وسبحان الله ما من انسان ما من إنسان يكظم غيظه الا ويجد الثمرات العاجله لكظم غيظه والعكس صحيح يعني العاجله الحسنه والعكس صحيح بيوت اهل الكريم تهدم بسبب إطلاق آه. كلمة, آه. كلمه هي ثمره لغيظ كم من كلمه هدمت يعني مثلا كلمه تتالف من ثلاث حروف او اربع طاء وألف ولام وقاف كم تتكرر على الالسنه طالق يقولها بلحظه غيظ غضب لو كظم غيظه واعتاد لكان ذلك. ولهذا نقول مادونا ذكرنا هذه القضية الاجتماعية. قراءة دراسة تقول إن معظم حالات الطلاق تأتي بالفترة من الثانية عشرة إلى بعيد العصر. تكتشف إن هذا هو وقت الرجوع من الدوامات. أي. الرجال. استع. <تصفيق> تعبان شبعان من من هم الوظيفة. المرأة إن كانت موظفة فهي شركة تلة. وإن لم تكن كذلك فقد لا تستوعب ولا تتحمل أن تتقبل زوجها بهذه إيش النفسية التعبانة. قد يكون آذاه أحد في الدوام وكذا، فيريد الو... الرجل أن يفرغ ما في نفسه على أولاده، يعني من باب الميان ويقول هذا بيتي وهذه مملكتي، فأقول هنا نحتاج أن... أن... أن... أن ندرس هذه المواقف دراسة ليست ل... ل ل دراسة نظرية نت يعني نسج بها الوقت بل نستحضرها حينما ها تمس آه يعني آه أو أو نستفز مثل هذه المواقف، فهنا نكذبها. لا لاننا لا نستطيع ان ننتقم لا والله ولا لاننا لا نستطيع ان نرد لا والله بل نكتمها ونحبسها طاعه لله ورجاء لما عنده وتاسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم الجنه ليست سهله يا ابا وسلم عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ومنهم والكاظمين الغيظ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اثبت لنا وقوله حق عليه الصلاه والسلام أن الإنسان قادر على أن يعني ينفذ غيظه نعم وغير ذلك يستطيع أن يوقف هذه النفس الثائرة في داخله بقوله على صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم والصبر نعم. ولا و... تغضب لا تغضب لا تغضب مرارا ثم ايضا اخي الكريم يعني أسألك ما الفرق بين العظماء وغيرهم إلا بضبط تصرفاتهم يعني لو أن الإنسان انفذ غضبه وغيظه في كل موقف يستفز فيه ما الفرق بينك وبين الكبار نعم أه. إذن نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا ويا كل مشاهدين الكرام لأن نضبط أنفسنا ونكظم غيظنا ونكون يعني بشوشينا مبتسمين حبيبين لكل من نتعامل معهم مشاهدي الكرام انتهت دقائق وهذه الحلقة التي سعدنا فيها كثيرا باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم نشكره ونشكركم على طيب المتابعة على وعد بأن نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة من حلقات مصابيح السنة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان لكم في رسول